عو الله إلى الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ومن يترذب Yeah découvrir Kom di Hãyण <laughs> One year What is that? өте өте өте No! Call at you the uh -huh. On prend la ورغوا أن أنزل الكتار عاما واتقوا لك فول All the War قُلْ أَمَّنْ مَن يُقَدِّرُ <تصفيق> and um. Mm-hmm. <laughs>